بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلماتين النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَإِلَّا الْمِن كَافِرِينَ مِن عذابٍ شديدٍ الَّذِينَ يَستحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَلَى السَّبيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ لَا عُجَابَ أُولَئِكَ فِي ظَلَامٍ بَعيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 لا يستحون لسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.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 جاءتهم رسلهم بالبينات فودوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به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 يُثِقُ مِمَّا رَزَقْنَا غَيْرَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِilَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ